فَمَا فما تنفعهم شفاعة الشافعين 115. فما لهم عن التذكرة معرضين 116. كأنهم حمر مستنفرة 117. فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن سَاحِفًا مَنَ الشَر كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يشاء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 نبيانة